ورب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا ومن من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستود الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون